صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنشر ان شاء الله تعالى اليوم في سرد وذكر أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبويه عليه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام وهذا العام العام الثامن من حياته عليه الصلاة والسلام يعد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 والسارية الثانية هي سرية كعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في ربيع الأول أرسله إلى ذا ذات أطلح أو إن شئت فسمها معان والسارية الثالثة هي سرية شجاع بن وهب الأسدية كانت في ربيع الأول إذا مثل الغزوة سرية كعب بن عمير كانت في ربيع الأول سارية شجاع بن وهب الأسدية كانت في ربيع الأول كانت هذه السارية إلى ذات عرق نجد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 سرية خالد لهدم الله بعدها سرية عمر بن العاص لهدم سواع سواع الذي كان يعبده قوم نوح ظل مع العرب يعني ورثه الجاهليون بعضهم من بعض تولى هدمه عمر بن العاص وكذلك كان ذلك في شهر رمضان سريه سعد بن زيد كانت هذه لهدم منات لهدم الطاغوت الأكبر منات وكانت هذه أيضا في شهر رمضان لاحظ شهر رمضان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 كانوا حلفاء لهم وربما تهود بعض غلمان الأوسو الخزرج منذكرين يعني تهود بعضهم لما كانت المرأة لا تلد احدا إلا مات نظرت ان عاش لها ولد أن يتهوده فهودوا بعض ابنائهم كان هذا الغلام لبيد بن الأعصم كان يهوديا زد واعتنق الإسلام في الظاهر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 نرمي الرحى عليه ما استطعنا الى ذلك سبيلا اعنا الاحزاب ما استطعنا الى ذلك سبيلا وضعنا سما في الشات ما مات عليه الصلاه والسلام يعني قالوا نسحره وهذا السحر ربما يصل الى درجه ياسر بصاحبه الى درجه ان يموت قد يصل السحر الى القتل فتذكر تذكرا هؤلاء ان هناك حليفا لهم ومن هو على دينهم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 يعني بدرجة العمق الذي في قلوبهم. لقد وضعوه إلى في هذه الطلع وضعوه تشت صخرة. هذه الصخرة معروفة بال... عند العرب بالراعوفة. الرعوفه أو راعوفة جزك تقول رعوفه أو راعوفة. هذه الأحاديث هكذا جاءت من يسمى رعوفه بالثاء. تعرف العرب تبدل الفاء ثاء. تقول يتحنث أو يتحنث الثوم والفوم.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 كانت ستة أشهر طبعا في بدنه يعني هذا المصاب فيه وجع كان به وجع زد ويخير إلى أن يأتي نساءه لا يأتيهن لكن لو تلاحظ يعني تقلب الصفحة حياته تشوفه في المجال الدعوي ونشاط العسكري كأنه ليس بيشيء ليس بيشيء وهذا سنراه من خلال دراستنا لأحداث السنة الثامنة عادي كأنه لم يصب بشيء لماذا؟ قلنا لم يصب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 تقول عائشة دائما في الحديث نفسه في الصحيحين قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ليلة في النهار أو في الليل وهو عندي دع ودعاء ودعاء كان الرسول عسف يدعو ويكسر الدعاء هذا هو السبيل لمن أصيب بالعين أو أصيب بالسحر أو أصيب بالفتور وغير ذلك أنه يلجأ إلى الله بعد دع ودعاء يعني تكرار الحاف الدعاء الحاف الدعاء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 فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مستفتي مستفتيا وكان الله مفتيا أشعرتي أعلمتي أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه قالت قلت وما ذاك يا رسول الله عزيزي. قال أتاني رجلا وفي رواية ملكا وفي رواية لغير الصحيحين إن إنه جبريل ومكائل أتاني ملكا فقعد أحدهما عند رأسي طبعا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 المسحور يقول يقال للشخص الذي سحر طب طب الرجل أي سحر الرجل ربما كما يقول ابن الأنباري أن هذا من ألفاظ الأبغاد يعني لفظة تدل على معنى وعكسها نعرف الطب شو والعلاج يطلق على ضده وهو الوقوع في الداء وإي السحر ومنهم من قال كالحافظ المحجر قال طب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 التفرقه بين الطلع لماذا اختاروا طلع الذكر او طلع الانثى لا ندري ولا تحاول ان تعلم لان هذا محرم تعلم مثل هذه الامور محرم عليك ماشي فقال واين هو هنا هاوش فان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يستمع عرف ان ابيه سحر و من صور انت تسمع من طبه لبيد بن اعصمه لام خادم يكرمه عليه الصلاه والسلام كل يوم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 نقع. ولا شك أنك إذا تركت شاء في ماء أياما وأياما سيترك له نهزل وطعمه وريحه ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا ألا ينقع بول في طست. لا ينقع بول في طسط لا ينقع بول في طسط أي إنسان لا يحل له أن يبول في طسط ويتركه في البيت هكذا يومين أكثر بل في الصباح يخرجه هذا يحدث يحتاج إلى من من يعيش في بيت ويضطر إلى أن يخرج خارج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 كأنهم وضعوا حناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين ما معنى هذه الثلاثة هذه فيها نخل ما فيها نخل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية أخرى خارج الصحيح، أي أن نخلها النخل الذي يحيط الذي يسقى بهذه الماء بقى يسقى بهذه الماء كأنه كأن رؤوسه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 قوم لبيد يغضبون. أني قلت له لا أخرجته وفضحته. هذا لبيد من الأعسا منظر ماذا فعل؟ أنا راح تصرفتنا وشر. فأجابها عليه صل والسلام عليه وسلم. أما أنا فقد شفاني الحمد لله. كلا عبرة. العبرة أني. وشفع. خلاص. أما أنا فقد شفاني الله. وخشيت أن يثير ذلك على الناس شر. سجل يا أخي سجل. سجل موافق مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يذره؟ سيئة بالحسن وكيف يراء المصلحة شوف يعني أمر عظيم يعني سحر وسنتحدث عن السحر ما هو حكمه غير ذلك مع ذلك الرسول عليه الصلاة ما أراد أن يقوم الناس فيقتتلون من أجل ذلك طبعا عائشة قالت أفلا أفل استخرجته علي على السحر ذلك وتبينه احنا نقوله أفلا ذبعته نفس الشخص ذلك دار دابه عليه الصلاة والسلام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 وهو أسلم بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صاح مسلم قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت له أقر طبعا قالوا قرأني شوية من هود وشوية من يوسف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى آيات أمزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قد هذا رأينا في صحيح الترغيب والترغيب في فضل قراءة المعوذتين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 حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال من هذا الذي يستطيع أن يحل عقد الشعر الشعر, الشعر مربوط مع نفسه على تمر على طلع صور يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلها عقدة عقدة لكن بالقرآن القرآن يفتح كل شيء رأس الكافر يفتحه وقرأ عليها آية يفتح رأسه القرآن سبحان الله لو أن قرآن سيرت به الجبال سيره به جبال فقطعت به الأرض وكل ما به الموتى القران عجيب يشفي فيه شفاء كما قال سبحانه وتعالى حل تلك العقد عقدة عقدة فقام قام قام كأنه أنشط من عقال الواحد كما يكون مربوط قال لك كأنه واحد خلاص ناض وحل رباطه وقام عليه الصلاة والسلام ايه اخبرنا هذا الحديث عن السحر ماذا فعل به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 قالت والله من رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه في شيء قط إنما كان ينتقم إذا انتهكت فورمات الله ينتقم لنفسه أصيبته في نفسه لا أنتقم كان شعاره عليه الصلاة والسلام فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير انظر ماذا كيف يذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام في كل مجلس يصلى عليه ويثنى عليه وما ذكر الله الا ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام. انظر لبيد بن الاعصم اين ما ذكر ما ذكر اليهود الا باللعنة والشتم والقبح بل يذكر علماء العقائد علماء تاريخ ان هذا الساحب لبيد بن الاعصم من صلبه خرج الجهم بن صفوان جابر بن صفوان صاحب العقيدة الجهميه من صلبه يعني هو حفيده يعني من أحفاده جاء ابن صفوان هذا الذي لا شك انه دسيس أصحاب المقالات دسائس أو مثلا مذهب الشيعي من رائده؟ من رائد الله بن سبع؟ يهود يعني اليهود يعني هم رأس رؤوس الفرق الضاله دخلوا في المسلمين ينشروا سمومهم بعدما عجزوا أن ينشروا سمهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي لكن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 منهم من يجعل في دم الحيط بالله. دم الحيط لمرأة يجعل على المصحف وهكذا أشياء يندلها جبين الإنسان منهم من يؤمر بقطع تططيع المصحف ويرميه في بيوت الخلاء عندئذ يعطى تأشيرة الدخول إلى عالم السحارة لا بد أن يكفر يستحيل والذي يفعل هذا لذلك مذهب أهل السنة الحكم بكفر الساحر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 هو مالك ابن انس إمام اهل المدينه جرى على هذا عمل الصحابه لا يعلم لهم مخالف يعني التلميذ يقول بعض الصحابه لكن هل هناك مخالف ليس هناك من خالف جند بن عبد الله ولا حفصه كما ساعت. قد ادرى ابو داود بسند صحيح كما صح الشيخ الالباني رحمه الله عليه عن الاحنف بن قيس الاحنف بن قيس قال إن عمر بن الخطاب كتب إليهم بكتاب قبل موته بسنه قبل موته بسنه اقتلوا كل ساحر اقتلوا كل ساحر إذن هذا حكم تشر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه زد لامام مالك رحمه الله والبيهقي في سننه روى بسند صحيح أن حفصة رضي الله تعالى من المؤمنين سحرتها جارية استحارتها جارية فأمرت بقتل هذه الجارية أمرت بقتل هذه الجارية التي استحارتها والراجح من أقوال أهل العلم يا أن الساحر يقتل ولو تم الساحر يقتل ولو تاب يعني ماشي البارح السحر غدو تشوفه معاك تبت خلاص ما نقبلوكش لا يستتاب هذا الصواب من الاقوال هنا ماشي قلنا الساحر يقتل مباشره لا يستتاب يعني لا يعرض لا تعرض عليه التوبه جئ به فقتله وان تاب وكان يكون تاب قتله وهو هذه توبته مع الله سبحانه وتعالى اما فينا فلا نقبل توبته بحال يقول ابن المواز المالكي يقول من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله فإذا سحر فإنه يقتل ولا يستتب ووافق الإمام مالك أبو حنيفة قال أبو حنيفة يقتل ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني تركت السحر وأتوب منها صدق رحمهم الله تعالى لأن الساحر كالزنديق الساحر كالزنديق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 فلا تستدل بها على ترك قتل الساحر والسبب في ذلك اولا واضح جدا هل اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه فعل هل أقام عليه البينه هل اعترف نحن نعرف ان الحدود بماذا تقام بماذا تقام تقام اما بالاقرار انسان يجي قر او بالبينه تقيم عليه البينه فالرسول عليه الصلاه والسلام اصلا لم يخاطب ولم يحدث عن فعله ولم يقم عليه البينه عن على ذلك لم يعترف لبيد من العاصم فأي بأي سبب فهم دمه في اللي يجي الإنسان يقول يجلد الزاني نعم يجلد الزاني لكن بما يبينه أو, أو بالإقرار يجي يعتارف ماشي زد أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه ترك إخراج, إخراج اظهار تلك المشاطة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 هذا عن الحديث عن اليهودي هذا لماذا لماذا فماذا عن تلك المشاطه ماذا فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشه في تكملة حديثها قالت فامر بها فدفنت امر بها فدفنت بل ثم دفنت البئر هكذا تقول في صاحب بخار ثم دفنت البئر طبعا تدفن البئر لئلا يستقي منها الناس فان بها سحرا زدت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 من ي... طبعا بعض المسلمين ينكرون من قدامى مدرسة العقلية المتكلمون الفلاسف أهل الكلام وهم لا يزالون يفرخون علينا في كل عصر يفرخون علينا من يتبعهم على هذه الأقوال المدرسة العقلية للأسف انتشرت في هذا الزمان يردون النصوص بعقولهم الكاسدة وأرائهم الفاسدة ظنا منهم أنهم فقط هم أصحاب العقول بد إذن أن ندفن تلك الأقوال التي روجوها قديما كانوا يردون على الأقل يأتون بنصوص قديما ردوا مسألة حادثة السحر لكن كانوا يأتون بنصوص الآن يأتي, يأتي بشيء فلذلك رأينا بعدما تحدثنا عن حادثة السحر وحكم الساحر نتحدث أيضا عن دفع الشبه عن هذه الاحاديث التي سردناها الآن يقول الإمام المازري رحمه الله أنكر بعض المبتدع أنكر بعض المبتدع في هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها قالك السحر لازم ولاش وزعموا أن التجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع لكن الناس ما تقولش تير لو يتحدث شكون النبي معصوم والنبي المسحور مفهوم زد قالوا يحتمل أنه يخيل إليه انه جبريل آتاه وهو ما اتاه يخيل إليه انه أوحى إليه شيء وهو لم يحي إليه بشيء أرادوا أن يدعموا طبعا قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا والله يعصمك من الناس إن الله يهدي القوم, القوم الكافرين الله يعصمك من الناس بل بالغ بعضهم قديما فصنف كتابا في الرد على هذه الأحاديث وقالوا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 ذكر جاءت في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول رحمه الله تعالى بن القيم في بداع الفوائد يقول وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحد أهل الحديث نرجع له الاختصاص ما تكلموا فيه بكلمة واحد والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ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 في جسده لا يستطيع أن يأتي أهله سبحان الله نحن نرى الناس مطبوبين نسحورين بمثل هذا السحر ترى يعمل في راية كمال عقله عادي يذهب إلى عمل يحدثه بقي جانب من جوانب حياته لا يستطيع أن يباشره وهو إتيان أهله إذا تلاحظ ستة أشهر على فرض صحة هذا القول ما صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة في ععيب أو نقص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 وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث من أجلها ولا كانت الرسالة لأجلها فهو في ذلك عرضا لما يعترض البشر كالأمرض أتيجي يقول لك والله يعصمك من الناس شجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعد كسرت رباعيته مرض لما مرض سمه لما سمه يعتريه ما يصيب البشر جميعهم فأن يؤخيل إليه غير بعيد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 واحيانا كان يرقيه من كان يرقيه جبريل جبريل عليه السلام جاء في صحيح مسلم هذا في صحيح مسلم الحديث عن ابي سعيد الخدري قال اتى النبي عليه الصلاه والسلام جبريل فقال يا محمد اشتكيت انك تشتكي بك وجع فقال عليه الصلاه والسلام نعم فقال بسم الله أرقيك بسم الله ارقيك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 قد تمسك برأيه الخطأ هذا فقل له تعال الرسول ينسى ولا ما ينسى ينسى ولا ما ينسى ينسى يسهو لا ما تقولش يسهو ما تقولش ينسى ما تقولش يسهو علاش ما تقولش يسهو ينسو هو يسهو ربما ينسى شيء من أمور التبليغ مش هم هم لا. هو ما يجاوبه هو ما انقصهم لا وينسى ينسى ويسهو في أموره عاديه ولو ناشي او سنه لبلغه الله عز وجل له كما في مسألة الصلاة أو غير ذلك قلوا كذلك لو سحر وأطر ذلك في التبليغ لصحح الله تعالى له ما يبلغه الناس إذا كما جوزت السهو النسيان وهو عرض فجوز السحر فهو عرض أيضا تقول يجوز علي كل ما يصيب البشر غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ يعني ما يبلغ معصوم لا يخبرك بشيء خطأ أو شيء يمر هكذا الله سبحانه فوق سبع سماوات يصحح للرسول عليه الصلاة والسلام اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم جائز ولا ما جائز جائز يجتهد قد يخطئ نعم لكن يصوبه الله سبحانه وتعالى فور وقوعه في الخطأ زد رابعا وأخيرا لا مطيل استدلالهم بآية المائدة في غير محله استدلالهم بآية المائدة لماذا؟ المقصود بالله يعصمك من الناس أي في التبليغ أي ما دمت تبلغ سيعصمك الله إذا رأيت الوفاة جاءت فأعلم أنك قد بلغت كل شيء. بدليل لماذا فوتحت الآية؟ أقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الله ليه القوم قوم كافرين. إذا مسألة ما رد هذه الحادث بسبب عقل ضئيل وعلم قليل ليس من منهج أهل الحق البتاء.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 كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كاذبة وهذا إن شاء الله سنعقد له فصلا في دفع الشبه من عن زواجه بتسع عليه الصلاة والسلام في مجلسنا اللاحق نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أصدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.